117. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 118. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 119. كثير من من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا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 INNA ALLAHA ALA KULLI SHAY'IN QADIR WA AQIMUS WA ATUZ ZAKAH WA MA TUQADDIMU ANFUSIKUM MIN KHAYRIN TAJIDUHUNDA ALLAH IN